فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأوبتنا فيها من لزوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به, فأنبتنا به جنات وحيدة وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح برس وثامود وعدو وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذبوا سلف حق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 مَوْلَايَ وَقَدْ قُدِّمْتُ إِلَيْكُم بِالْعَـبِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مزيد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 ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من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 يوم تشقق الأرض عنهم سراع ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما القران من يخاف وعيد